زين. أيضا رسالة تقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته لماذا سورة الكهف تقرأ في كل جمعة هو النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تقرأ الكهف في كل جمعة لكن لماذا الوصية جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الكهف الجمعة يجعل الله عز وجل لهما بين جمعتين نورة فأوصى الملك والمملوك والتاجر والغني والعالم يعني أوصى جميع فئات المجتمع أنا أتمنى أحيانا أن تكون عندي سبورة على الأقل نكتب وأشرحها الآن لأن سورة الكهف في أولها فتنة الدين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم دا ثم بعد ذلك فتنة المال إذ دخل جنته ظالم لنفسه انظر فتنة الدين فتنة مال انظر رجل يعني كأن عالم كأن رجل يعاني من الفتن، النبي سماه له إقرأ سورة الكاف، وانظر كيف صبر القوم، والله عز وجل سينصرك. نام في كاف ثلاث مائة سنة، فاصبر. ثم فتنة المال، كأن الله عز وجل يخاطب الغني أنك لا تختار بمالك، انظر هذا اخترب بمالك فذهبت. ثم انتقل للخضر وموسى فتنة العلم، حتى العالم ما يختار بعلمه، أنا أعلم أهل الأرض، لا هناك من هو أعلم منك، لكن الإعلام لم يظهر، واضح؟ أو لم يظهر للناس بعد، وفوق كل ذي علم عليم. ثم انتقل لذي القرنين. للملوك أنه لا تختار بملكك ولا بسلطانك فهذا ذو القرنين وانظر ملك مشارق الأرض ومغاربها ومات واضح فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بسورة الكاف حتى يقرأها جميع الناس كل مسلم فلا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وفيه هذه الثلاث إما فتنة الدين يعاني منها كالفقر وغيره والفتن أو فتنة مال الأغنياء أو فتنة علم كموسى والخضر عليه السلام أو فتنة سلطة